غير ا ل م ن و ب ع ل ي ه م و ل ا ا ل ل ض ا ي ن آمين ل ق د كان لسبان ئ في آية مسكنهم ك لقد لسبئ في مسكنهم آ ي ة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 وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و أ ي ا م ا امنين فقالوا ربنا ب ع د بين أ س ف ا ر ن ا و و ظ ل م ان أ في س ه فجعلناهم م ا أ ح د ث ومزقناهم كل ممزق إن كل في ذلك ل آ ي ا ت لكل صفار شكور ولقد صدق عليهم إ ب ل ي س ظ ن موسوعه و إ ل ا فريقا ل ن ا ب ل ن ي للعلوم ي من الاسلاميه ن من اسماء ن الله الحسنى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 قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح, وهو الفتاح العليم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 و ن ذ ي ر و ل ك ن أ ك ث ه الهدى ل ر ك ه دعويه ن و غير ر ب ح ى ه ذات الوعد مضمون اجتماعي م ع و م قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعه, لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا ا ل ق ر آ ن وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا ا ل ق ر آ ن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إ ذ الظالمون موقوفون عند ربهم ولو ترى الظالمون موقوفون, موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إ ل ى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفون الذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين يقول الذين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ا نحن صددناكم عن الهدى بعد إ ذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين ا س ت ط ع ف و ا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار وقال فستضعفوا س ت ا للذين ك ب ر و ا بل م ك ر و ا ا ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ر إذ ت أ م ر و ن ن ا أن نكفر ب ا ل ل ه إذ ت أ م ر و ن ن ا نجعل له أ د اسماء د و أ ر ا ن د ل م ر أ الله ع ذ ا ب و ا ا ل ا ل س ن ى م و ا و ع ل ن النابلسي ا أ للعلوم ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن